112. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات وَإِنَّ النور وإن الله بكم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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير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 119. اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا النار ألم يأني للذين آمنوا أن فشاع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب, كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم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 ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 لِكِي لَتَأْسُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورَ الَّذِينَ يَبْغَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْرِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي جِبَالٍ 117. ومنافع للناس وليعلم الله من أنصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وَقَفَيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدْعُو غَيْرَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِ إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين تَنْقُ الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لكم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ